<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولازال الحديث مع الفصل الرابع هل هو ثالث الباب الثالث الفصل الثاني بما يتعلق به طالب العلم والمتعلم وجعل الفصل الاول فيما يتعلق به ها الفصل الأول في ماذا؟ أدابك مع نفسي مع نفسي والثاني يتعلق به أدابه مع الشيخي الفصل الثاني هو إذا أدابك مع نفسه وغفوته وما يجب عليهم أعطني بحكمه فهو ثلاثة عشر نوعا الأول أنه ينبغي للظاهر ويقتل النظر ويستقيم الله فيه من يأخذ الرلم عنه ويكتسب حسن الأخلاف والدادة بينه وليه يمكن مما كان التهيه تحقق الشفقه وظهر الشروه لد وعلي ترفته واشترى صيانه وكان احسن تادياا وادا تفهيم ولا طلابكم في زياده العلم مع نقص في ورع او دين وعدم تقوم بالدين ولا يرغب الطالب في زياده العلم مع نقص في, في, في, في ورع او دين وعدم تقوم بالدين فان باب السلف هذا العلم الدين فطور عندنا ظهورا هنا واللي اجرى من التغير من شعوب مختلط الاختي من الصائمين فقالت الغزالي وغير ذلك من القدر على العلم ذاتي ولا نوع غير كما لان قد ما ضال المهدي والنظرها حيث وجد وليؤذنها حيث وقرت فيها ويتخذه المينذا بمن سواه الاثنين وعين ما طاقت من جهد كما يأهر من الأسد والذي من الأسد لا يأهر من دلالة من يدره على غراص كاتلا من كانت فإذا كان خامل من أن ترجى برأيه كانت نفع به أعم والتحصيل من جهته أدم وإذا سببت أحوال السبب والخالف لم تجد النفع يحصل غالما والفلاح يدركه طالما في ذلك كان للشيخ من التقوى الصين نصيب وافر على شرطته ونصره للطالة الدليل الظاهر وكذلك إذا ارتبطت المصنفات ونبدأ الاتفاع وتصنيف الأدفل تزهد أوفر وفراكع بالاستغار به أكثر وليجد ذلك على أن يكون الشيخ ممنده على الكرم الشررية تمام اطلاع وله بمعنى يوثأ به من مشايخ أصله كثرة بحث وطول الاجتماع لا ممن أخذ عن قطون الأوراق ولذي أعرف من صحبة مشاهد الكفتاء قال الشاب الذي رضي الله عنه من تفقى من قطون الكتب ضيع الأحكام وباطن يقول من هذا من المجمع الصحيفة أي فلذين تعلم من الصرف نعم فصل الثاني في أدابه المتعلم مع شيخه وقدمته وما يجب عليه من عظيم حرمته وذكر بعضا من الآداب هي آداب واضحه قد يؤخذ بعضها مما تقدم لانه من قبيل مكارم الاخلاق كما انه ينبغي للطالب العلمي ان يتحلى بمكارم الاخلاق مع عامه المسلمين فمع شيخه الذي يمن عليه بعد الله عز وجل بالتعليم والنفع وما ينفعه في الدنيا والاخر من باب اولى واحرى وهنا بين في الادب الاول ان الطالب ينبغي ان يقدم النظر ويستخير الله في من ياخذ العلم عن بمعنى انه لا يجلس بين يدي اي احد من ممن انتسب الى الى العلم فان العلم كما مر معناه شان اخر ليس هو عين المسائل واو الادله فحسب ان الطالب يختبس من من شيخه ولو وقع بين من لم يحسن ذلك فقد اطباق الطباع والصراطه والطبع الشراكه ما يقال حينئذ قد يكون فيه من المضره عليه ما لا يعلمه الا الله عز وجل وليس من شرط الاخذ عن اهل العلم ان يكون من يعلم من المشهورين الذين ذاع صيتهم بل قد يكون الخامل الذي لا ينكر ولا يفتت عليه الناس اولى بالاخذ عنه ولذلك نص مصنف رحمه الله تعالى على ذلك وهي علة وآفة عصرية قديم تعلق به مجرد الأسماء لأن الأسماء قد يكون تحتها علم وقد لا يكون ليس كل من اشتهر اسمه في مقام العلم والتعلم وكتابة والتصنيف من حذلك يكون على, على قدر ما اشتهر عنه ولذلك قد ينفخ في الاسم وينفخ في صاحبه ثم إذا سمعت أو قرأت وجدت خلاف ما, ما قد شاء عنه وإنما ينفخ ينظر في من جمع بين العلم والعمل ولذلك اشتهر عن السلف هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم ولذلك حذروا من الاخذ عن, عن اهل البدع يغارون باهل البدع الذين ينتسبون الى الى فرق وهذه الفرق يكون الحكم عليها انها في طوق البدعه وان من قد وقع في بدعه او بدعتين ليس المراد بكلام السلف هذا العلم ودين فضو عما تاخذون دينكم قال قد عد الغزالي وغيره التقيد بالمشهورين وترك الاخذ عن الخاملين عدهم من الكبر على العلم وجعله عين الحماقه لان الحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها او كذلك لان النظر انما يكون الى الى العلم لان الطالب يدر معا من يفيده وإذا وجد حينئذ من يفيد سواء كان مشهورا او لا سواء كان له وجود ام لا من اذن فليس السفس به بل قد يكون الخامل افيد لي لطالب العلم من الاسم المشهور لان الخامل قد يتفرغ له ويعلمه ولا يكون مشغولا عنه واما الذي يكون مشهورا هذا قد يكون مشغولا بغيره <تصفيق> وقوله فاذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به اعم المراد هنا بالبركه بركه المسلم وهي كونه ينتفع به في العلم وليس المراد البركه الحسيه ان المسلم له بركه كما هو معلوم لكنها البركه من حيث العلم والعمل وليس المراد به البركه حسيه ان من الشجره شجره لبركتها كبركه المسلم فاذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم له له بركه واهل العلم من باب اولى واحرف فينتفع بهم الخلق قال فاذا كان الخامل ممن ترجى بركاته كان النفع به عام والتحصيل من جهته اتم واذا سمرت احوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك يدرك طالبا الا اذا كان للشيخ من التقوى نصيب واف يعني جمع بين بين الامرين نعم حسنا من يقعد للشيخ في همومه فلا يخلو عرضه وتدميره ويجب انما ان يضيق <تصفيق> مع الضيق بما فيشادر فيما يقصو ويتحور ضاقه ويتحور ضاقه في المكان ويبالغ في طمعه ويتقرب من الله على هذا الشكه دي ويعلم ان ذلله لشيخه ليس هو على الهوى الفلسفه والتواضع ولا الرفعه ويطالب الشافعيه رضي الله عنه وعتبا على ذروه على وَنَفْسٍ فَهُمْ يُكْرِمُونَهَا وَلَنُكْرِمَنَّ النَّفْسَ الَّتِي هَاهُنَا فَأَخَذَ مُعْبَسٌ وَهُوَ مُطَاطِعٌ مِنْهُمَا عَنْ ذاته ومني وفي مرضاتني فكريكر فكريكر ليس بالانصاري وقال أكد أمرنا أن نفعل بما آمنا وقال أهل محمد والطالب الأحمر لا أعود إلى بين يديك يومئذ أن نتوقع لنا مساعنا منهم وقال الزاهد يمرنا الليل طويلا بالتراوع وإيقاد السمع قال وما من نشاء عليه نشكه بطريق التعلم فيقارده وليذاهيا فخطا مش فخطا مشي انفعوا ذاته من صوالحه بنفسه وقد نبل الله تعالى على ذلك في قصه موسى وقر عليه السلام بقوله انك ما تستطيع ما يسار قال هذا مع علوم فقه الموصل الكيمي في رساله والي حتى شرط عليه سقوط الرضال ولا تساله عن شيء حتى لو ادلك بهم في قرار هم يتعلق بخاتمه الادب السابق نبهه المصنف رحمه الله تعالى قال وليجتهد على ان يكون الشيخ مما له على العلوم الشرعيه تمام الاطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثره بحث بطون الاجتماع لا ممن اخذ عن بطون الاوراق بمعنى ان من يتصدر على العلم على مرتبتين ونوعين منهما من اخذ العلم عن اهله يعني عن مشايخ العلم وهذا الذي يوصى به بالتعلم على يديه ومنه من اخذه من الاوراق فهم ما سماه المصنف هنا فيما نقله عن بعضهم من اعظم البلية تمشخ الصح... الصحيفه يعني نسبه الى الا الصحفي نسبه الى الى الصحيح والا يقال للصحفي ان من قال الصحفي نسبه الى الى المفرد فالصحفي هو الذي ياخذ مباشره من من الكتب وطريقه التعلم عند اهل العلم السابقين وهم قدره كذلك الشاطبي في مقدمه الموافقات ان من العلم ما يؤخذ شافهه ومنه ما يؤخذ مطالعه والمحذور عند اهل العلم ان يبتدئ الطالب بالمطالعه ولا يلتفت الى المشافهة واما انه يبتدئ امره بالمشافهة ثم يكمل ذلك بالمطالعه فهذا الذي عليه جاده اهل العلم لكن الذي ينبغي الابتداء به ان ياخذ العلم عن, عن اهله واما الذي لا يعرف بدراسه العلم على اهله فهذا الاصل فيه لأن لا ان يلجا اليه الطالب الا عند الضروره وتقدر به بقدرها ادب الثاني قال ان ان قاد لشيخه في اموره ولا شك انه اذا اذا استغار الله عز وجل في اختيار شيخ او شيخين يزيل او يقل فالاصل فيه انه انما جعله مرشدا بمعنى انه يقوده الى العلم وهو اعرف واعلم به بالطريق الموصل الى العلم وهو اكثر خبره من الطالب والطالب حينئذ ينبغي ان يسلم لطاعة شيخي فيما يتعلق بي الطريق الموصل إلى العلم وهذا لا شك أنه هو الأصل ويدعى رأيه واجتهاده طالب لا يجتهد في مقام التعلم والتعليم وإنما الفائدة من اختيار الشيخ أنه يعلمه ويجعله طريقي اولا طريق الوصول الى العلم ثم العلم من حيث هو فتم امراني ياخذهما الطالب عن شيخه اينذين اذا كان الامر كذلك فاذا اختار شيخا الاصل فيه انه يلتمس فيه النصحه والتوجيه والادب والله الثاني ان ينظر بعين الجد ولا يعتقد فيه درجه الكهان فان ذلك اقرب الى نفق قال راق بصرا من بابك يا شيخي تصدق بشيء وقال اللهم احفظ علي شيخي عني وانا دفئ بره تعلمه مني فقال الشافعي ورضي الله عنه كن تصفق الوعاء الذي ذلك صحن رهيقا هيت تلاه الا يسمع روعانا فقال رضي والله ما جدرت ان اشرب الماء والشافعي لا انظر الي ايضا لا وحاول راق اطباق اولادي خلي فلقد قعدت له سناء وعارف فمر دخل اليه فقال اعاد فعاد شريكه الى ذلك فقال هتستحقوا باولاد الكرات قال لا ولكن العلم اذا ذروه اذا هو ضيع ويرى العلم اذير اذا الله من اهل ضيعه ويرى ان لا يخاطب شيخه بذات الخطاب ووقفه ولا يناديه من بعيد بل يقول يا سيدي ولا تستاهل وقال الخطير يقوله أيها العالم وعيدها الحافظ ونحن ذلك وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك ولا يسميه في غيرته أيضا باسمه إلا مطرونا بما يشعر بدعونه كقومه قال الشيخ أو المستاذ وقال الشيخ ما أبقى عمكة المستاذ أو المستاذ واضح هذا الذي <تصفيق> يلي أبقى لكن قول القول يعتقد فيه درجه الكمال المراد به الكمال البشري كمال البشر ليس على على اطلاقه نعم الراي ان يعني بدا محقق ولا ينسى فطن قال شعره كنت اسمعت من راجل الحديث كنت له عبدا حي ما حي وقال ثم سمعت من اهل شيءا بي واختلفوا يرى اكثر من سمعت مني ومن ذلك يعظم حضرته ويقدر هذا وإن كان هو باب وفاد ذلك المجلس وينبغي ان يكون قد دلع على نواه ولهجته واطريبه واهدافه بعد وفاته واداء الزياره وقره واستخراجات فالصدق منه ويصف السند والهدي مستدلا ولوازم العلم وتيه عادته ويتدرب حركاته وسكناته في عاداته وعاداته ويتأدب بأذاذه وينرا احتدابه راب الرابع هذا معرفة فضل الشيخ وحفظ حقي وقوله وينبغي أن يدعو له مدة حياته إلى أن قالوا يتعاهد زيارة قبره هذا فيه نظر حيث المعاهدة يحتاج إلى تخصيص وقوله يسلك في السمت والهدي مسلكه ويراعي في العلم والدين عادته ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته هذا إن كان مبتدئا فقد يقالوا به هذا إن كان مبتدئا فقد يقالوا به واما اذا شد من ازله عنيد لا ينبغي ان يعدل عن اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لان العالم قد يصيب وقد يخطئ طالب العلم اذا عرف الطريق هنيد اللزمه اتباع ولا ينبغي ان يلتفت الى احد ايا كان ذلك الاحد سواء كان شيخا ام لا وانما بين الطالب وبين معلمه الحب والاحترام والتقدير و والجلال اما التاثل المطلق واتباع المطلق لحركات وكلمات انما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لغيره نعم الخامس النص على دخل تصله من شفه الرسول فقوله في ولاه تلك انتزاهه وحسن عقيده ويتاول افعاله التي يظن ان الصواب خلافها على احسن تاويل ويبدو هو عند دخل الشيخ بالازدال والدوره مما وقع والاستفاده من قول ابن ربي ويدعل العتد فيه عليه فمن ذلك أبقى من وردة شيخه وأحفر لمره وأرفع للطائم في دنياه وأبت في دنياه الأخيرته وعن بعض السبب من لم يصل على ذل التعليم لغير عمره في دماية الجهد ومن صادر عليه بالأمره إلى عز الدنيا والخافرة ولبعضهم أصل لذلك كإن كفرت طائبه وأصل لجهد كإن كفرت معليما وعن ابن عباس قال: الطلاب المتعزز المتعزز مطلوبه وقال قال ربنه ان المعلم والطبيب إليهما لا يصح ان اذا هما لم يقدما وقال عاصم وقال معاذ وقال هذا منور مثل الذي يغض على العالي مثل الذي يغض على ساقين الغاميه وقال الشركي ورضي الله عنه اذا سكان مديننا بما قبل ياكلنا والله والله الضغط عليه يوجب هذا مقابل القوه فبالنقاط فيهم حقا قيل المثل كذلك ان ترى ما نخور بسوق قلوبهم فقال يوسف وقال ان يوسف رحم الله خمسه يه على الميزان رضاتهم وعد منهم العالم المختلس مني لا شك ان العالم قد يقع في ما يقع غيره فيما يتعلق بالجفاء اول شيء من سوء الخلق ولكن العلاقه بين طالبه ومعلمه اكبر من ان يقف مع مثل هذه الامور العارضه ان اذن يعتذر لشيخه ولا يجعل في قلبه شيئا تجاه معلمه لانه ان وقع شيء من ذلك هو الذي قد يخسر التعلم والتعليم لانه مهما كان الامر فمتى ما اعتقد الطالب في شيخه الكمال في الفهم والعلم استفاد منه وإن لم يكن كذلك عليذن الفائدة تكون قليلة ضعيفة فإذا كان شيء يقع من معلم فلا ينبغي للطالب أن يهجر مجلسه وأن يدعه وإنما يصبر حتى يتمكن من الأخذ عنه ثم بعد ذلك توقى المودة والصلة السادس أن يشهر الشيخ على توبيقه أعلى ما فيه فضيلا وعلى توبيقه أعلى ما فيه نقيصا او عمله ليس ان يغتلي او اصول معانيه او غير ذلك ففي غفر عليه وتوفيقه ارشاد وصداقه ويرد ذلك ان الشيخ كان بالذات على ان الشيخ بيت ونظره اليه فان ذلك ان يرى يقلل من الشيخ ويرفع على الاعنان من مصالحه وهي الغفر الشيخ على دقيقه من ادب الاراضي الصالحه من منه وكان يعرفه من قرف لا انما انتهاى عن شيخي وقال وقال وقال انه كان يشكو شيخا ذاته ذاته من مرضاته في امره فان كان له في ذلك اذن وكان اعلاه الشيخ فيه اصله بالادب السديد والا فاعلم الا ان راى عملته كيميائي بث رساله في تعاريه علام موثق نعم واضح الامر ان يشكر الشيخ على توف... على توقيفه على ما فيه فضيله وعلى توبيخه على ما فيه ناقيس لان المدار هنا على النصيحه والتوجيه والنصيحه كما انها واجبه لعموم المسلمين هي كذلك متعينه على المعلم تجاه طلابه فمن راه احسنه شكره ان لم يقف عليه الكبر تملوا وابراهه قد قصر اين اذن وبخه وعاتبه على على ذلك نعم والساده أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العامي إلا باستخدام سواء كان شيخ واحد أم كان معه غيره فإن سألنا بحيث يعلم الشيخ ولن يأتنى لهم صرف ولا يتكبروا في استخدامه وإن شك في علم الشيخ به ولا يزيل في الاستخدام فوق ثلاث مضاعة أو ثلاث مضاقات بالذات لأمر العرق ويضرب القطب رياضيا بهذا باصابع الاصابع ثم بالاصابع ثم بالحال وتقديها قليلا فان كان موضع باليدنا في اليد وكانت نبضه سبون بذلك القدر ما يسمع لا وي واذا اهن وكان جائما مقدم اضلاله وسلم و... من دخول والسلام عليه ثم سلم عليه افضل وافضل ولابد ان ذكر هذا الشيخ كامل الهي أهمل البدن والخيام نظفهما بعدما يحتاج منه من اخذ غسل وشرب ومقضرات تلك الكلية لا سيئاً إن كان أقصد مجلساً منه فإنه مجلس, مجلس ذكر واجتماعاً في إبادة ومدى دخل على الشيخ في غير مجلس العام ومنهم من يتحدث معه فسكتوا عن الحبيث أو دخل والشيخ واحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطار وفدرأ ذلك أو سكت ومن يبدأ بكلام أو رصح حبيث فاليسلم يذكر السريع إلا أن يحفته الشيخ على نفسه وإذا ماكف فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك وإذا نقل على الشيخ وهزيس انه وقلبه فارغ من الشواغله وله رصاق لا في حال عاس او ضباب انظر الشديد او عطش قونه ذلك ينشر صوته الى ان يقال وما يقال ويائم الاسلام واذا حضر وكان الشيخ فلا يجلسا انتظارا الى يفول على نفسه نفس فان كان النفس يفول لا يفول لها ضرها ولا يضر عليه الضم يضر تجليه وكان لا بد ان صبر حتى تسلق او ينصرف ثم يعود والصبر خير له فقد روى ان نافع بن بكر كان يجلس في طالبه ابن لي على باب زيد مثاني حتى تسلق ويقال انه هاتها يقود فيقولون لا واما ذات طارق قائمه وطلعت الشمس فذلك كان الساء كما علمه ولا اطلب من الشيخ اقراءه في, في وقته يشكو عليه في او لا تجئ عادت في اضراق فيه وان اختار عليه وقتا خاصا به دون غيره وان كان رميسا او كبيرا بما فيه من الترف والمقام على الشيخ وقدره العلم واكبر شيء شيخ منه فدار ان اهتم واهم عنده في ذلك الوقت فلا يفسد الطالب فان بدا انه يشوف بوقت معين او خاص لغير الامر حذره ان يمرر مع الجماعه او لمصلحه قال الشيخ فلا يفسد ذلك حكمنا اثنان ان يجلسان في جلسه الادب كمان ليس الصديق بين هذه المخرج او متربيا في تواضع الخضوع للسكون والخشوع ويستل الشيخ ناظرا الذي يؤمن بكل يده عليه التاثر بقوله بحيث لا يغلو بحيث لا يعود الى اعاده الكلام مره ثانيه ولا يلتفت لغير امرته ولا يصور الى يمينه رشاله او فقره او قدامه او قدامه غير حاجه ناسيا ولا سيما عند رحله نحو مدينه الايمان ولا يدرى انظرا الى لي ولا يطالب بقضاه نسمعها او يلتفت اليها ولا سيما عند رحله نحو ولا ينفق ولا ينفق امرته ولا يحصر ان يرانه ولا يده او رجله او عينيه او اعضائه ولا ان يحيي او فقه او لعله يغني عن نفسه او يستغني عنه شيئا ولا يثاف ولا يطرق <تصفيق> بسبه ولا يؤلم الاظفر راحتي او يخط عليه بقص اصابعه ولا يشبك بيديه او يلقى انفي زاد ولا يستند بحضره الشيخ الا قائمه إلا حظاً أو بخذة أو بذراء بزين أو يجعل يدر عليها ولا يأخذ الشيخ جدده أو ظاهره ولا يعتبر على يده إلا وراءه أو جدد ولا يقصر كلاماً من غير حاجة ولا يأتي ما يضحك من يضحك منه أو ما فيه بداء أو يتضمن السوء المقاربة من سوء أدد ولا يضحك بغير أعجب ولا يعجب دون الشيخ فَيَغْدُو تَمَسَّلًا تَمَسَّلًا لِغَيْرِ صَافٍ فِي الْبَدِ غَيْرِ صَافٍ فِي الْبَدَنِ وَلَا يَكْسِرُ تَنَاهُهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا وَلَا يَصُقُّ وَلَا يَتَنَثَّرُ مَا نَكَنَ وَلَا يَفْصِلُ مُخَالِفًا لِفِيهِ بَلْ يَكُونُهَا مِثْلَ دِينِ الْأَرْضَةِ أَوْ طَرَفِ جَوْهَرِهِ وَذَاهِلُ التَّمْيِيزِ أَغْذَاهُ وَإِخْفَاءُ يَدِهِ وَسُكُونُ بَدَنِهِ عِنْدَ لَحْيِ أَوْ ذَكَّاتِهِ وإذا عطص وإذا عطص أرى صوت من جهده وستر رجل بمن دين أو نحن وإذا تدات فستر رجل بحت رجل جهده وعملي رضي الله عن مقال من حق العالم عليك أن تسلم على طب عالم وتقص من تغيية وامتج سلمان ولا تشيران عيده بيديك ولا تسلم وإن كانت محاجةً سرقت الضوء إلى فهمتي ولا تسارى في مدرسه ولا تبقى لتوبه ولا تبقى عليه تكسل ولا تشدع من طول صلبته فإنما هو كالنفلة تنظر ندى يسقط عليها منها شيء ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية نفيه إفاية قالت رضي الله ومن تعطيل الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا علم صندوق أو بسادته وانما راى الشيخ بذلك فلان علم الا انجز ما عليه عزما تشق عليه قال فكفوا فلا بأس بانزال امر في تلك الحال ثم يعود الى ما يقتضيه الادب وقد تكلم الناس في اي القيد اولى ان يعتاد انزال الامر او سلوك الادب والذي والذي يترتب عقب انتم من تصنيف كل الناس يشكو لماذا ان الناس يشكو بما نوى ال يحتوى يثق عليه مخالفته فابتداء الامر اولا والى سلوك الادب قبل جواز ان يقصد شيخ قومه ويجارى احتياط الله احتياطي واهتمامي والمارد هو ذلك بما يجن تعظيم الشيخ والادب معه قوله بتواضع وخضوع وسكون وخشوع على الامور المتعلقه به بالقلب ولا ينبغي ان يسرف في ما يتعلق به الادب معه مع الشيخ اليصي لا اله الا هذا الحد انما الجامع الاكبر ان يتعامل معه بما يعامل غيره به من ادب وكلما كان الادب اكمل فهو افضل في حقي وشاني اطالب وقوله في اخره وقد تكلم الناس في اي الامرين اولى ان يعتمد امتثال الامر او سلوك الادب بمعنى انه لو امر الشيخ يلمذه بامر ان او يخالف الادب حينئذ الطالب بين امرين اما يمتثل ما امره به الشيخ واما ان يسلك مسلك الادب فيخالف الشيخ والصواب هنا أن يقال انه يمتثل الامر ولو خالف الادب لان هذا الادب يتعلق بالشيخ وهو حينئذ نكون من من حقه فاذا اسقطه انئذ هذا راجع لي شاني المعلم نعم نسعى ان يحسن خطاب الدعاء الشيخ بقدر الامكان ولا تجد له قيما ولا لاصلته ولا من نقد هذا ولا من وقع مثل ذلك فان هي الفرقه واض استفادته تلقت في الوصول الى ذلك فانه هو في مجلس اخر اولى على سبيل الاستفاده وعن باب السر فيما قال الشيخ بما لن يفتح ابدا وان ذكر الشيخ شيئا فلا تقل هكذا قلت او خطر لي او سمعت او سامعت روايات لله تعالى ثنا الا ان يعلم حسابا الا ان يعلم كتاب الشيخ ذلك وهل لا يقول قال فيما الخلاف خلاف ماذا او ان يثربا فيمن خلاف او هذا غلو صريح ونحو ذلك ان لا صار الشيخ على قوم او دليل ولم يظهر له او علل خلاف صراحه سروا فلا يوجه وجهه او عينيه او يشير بايده كممكن لما قال بل يقصد بوشن ظاهر وان لم يكن الشيخ مصيبا بغلطه او سهو او قصور نظري في تلك الحاله فان القسمه في البشر للانبياء صلى الله عليه عليه وسلم وليتحقق من مخاطره الشيخ بما يعتاجه بعض الناس له ولا لي خطاب به مثله نشهد وفهمت وسمعت وتدرب وليسان على ذلك او في ذلك احكي لكم ما قلت به وهو مما لا يثق خطاب شيخي فكان هاتي مثله وان كان هاتي فقط اذا قالوا لا يريد مال انت غرير انت غرير البغي وما الذي يخاف مشهوداتك ان يقول بناء على ذلك كان تماما كذا بنت مثل فلان وفلان فالقدر علم قريب جدا وغالبيه البابيد صلح وشبه ذلك ولتحقق المفاجاه للشيخ بصوره بصوره رضي عليه فمنه يقع ان ذلك من, من الادب من الناس كثيرا مثل ان يقول له الشيخ انت قلت كذا فيقول لا قلت كذا او يقول له الشيخ غلط في سؤالك كذا او خبر لك كذا ويقول لا او ما هذا بل طريقه هو ان يتوقع بنكسره ان يتوقع على الشيء وكذلك ان السفره او شيء استفهام الاقري والجزم كقول ان انتو كده او ليس او او ليسوا مضبوط كده فادي الواد يعني قبله باء وما هو الوادي أو يولي عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه فإن لا يكون قدر من تكريل قصده وقومه فإن يقول فأنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلده أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه وكذلك يندغي أن يقول في الموقع من دينا ولا نستم فمن قبلنا كذا أو فمن منعنا كذا لو فتين ثرينا كذا لو فتين خولي كذلك رشيد بن نادر يكون مشرما للجوادس في البحر الأدبي ونطفي البار نعم في مقدمته مما يحصل عنايه به وهو حسن الخطاب معه الشيخ بقدر الامكان ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا ولا اين موضعه وشبه ذلك لان بعض طلاب العلم اذا اراد ان ياخذ العلم كانه يظهر لشيخه انه مساوي له في العلم وهذا خطا ويكون حينئذ الطالب قد عرض نفسه للهرمان انما تستفيد ما يمكن ان تستفيده ولو كنت في باطنك تخالف شيخك فاذا خرجت ما تكلم بما شئته اما في مجلس شيخك فالعصو الموافقه واظهارها واما البحث والمناظره والحو ذلك فذا لا يحسن معه الشيخ البتة واذا ذكر كلاما كما لك هنئ لله الطالب ان يظهر انه يعرفه قبل ذلك باشاره بعينه او بحركته فهمه او براسه او نحذاله او ياتي بعبارات تدل على تصديق الشيخ او انه قد احسن واصام في الجواب من نحذاله كل ذلك يعتبر من من الحرمان علاقه بين الطالب والمعلم انه جاء ليتعلم ويتسفيد ولم ياتي من اجل ان يعارض او يناظر او يعلم الشيخ او يوجه الشيخ لا بد ان يعتني طالب العلم بهذه المساله نعم العاصي اذا سمع الشيخ أو, أو يحكي حكاية أنه يشعر ما هو يحفر ذلك أصغر إليه إصلاق مصديد الله في الحال من الترقش إليه فيحب به أنه لا يسمع القطر قال عطا إني لأسمع الحديثة من الرجل وأنا أعلم به منه فقبيه من نفسي أنه لا أحسن منه حيا وعنه قال إن الشاب لا يتحدث بهديث فأستمع له لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه لذ فلا يجيب من عام لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه ولا يقول الله لما فيه من الكبر بل يقول أحب أن أستجده من الشيخ أو أن أسمعه منه أو بعد, أو بعد العهد أو هو من كنتي كن أصح فإن عالم من حال الشيخ أنه يغفر لله بفقه له مسارة دي أو كشارة دي imamih imtihanaً لططه أو حلمه أو لضاق أحصيله فلا نفس الاتباع أرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادة لرغبته فيه ولا ينبغي للطالب ينبغي للطالب أن يكبر رسول آل ما يعلمه ولستها ما يفهمه فإنه يضيع الزمان أربلا أضغط دار الشيخ قال زولي يعادة الحديث أشد من نقل الصقر وينبغي من ذلك قصر في قصغات والتفافن أو يشخي الذهنه بفكر أو حديث ثم يسعيد الشيخ نطاق ثم يسعيد الشيخ نطاق لان ذلك اساءه ادب بل يكون نصريه لكلامه قابل الذهن بما يسمعه من اول نظره وكان نطق المشايخ لا يعيد لي في هذا الا السعاده ويسدوه عقوب هذاذا واذا لم يسمح كلام الشيخ بورده او لم يفهمه مع الصائل منه واغمال عليه فلا ان يسأل الشيخ تعالى ذو الجلاله مجابدا عن طرح السؤال اللطيف الحادي نشط لا يسيق <تصفيق> الشيخ الى شوق مساله نو جوادي سؤالي منه او من قلبي ولا يساومه فيه ولا يظن معرفته به او ادراكه لما قبل الشيخ فان عرض الشيخ عليه ذلك ابتداءا تلقى وترسمه فلا باس ويجب ان لا يقطع على الشيخ كلامه هي كلامه ولا يسبقه فيه ولا يساومه بل يصبر حتى يفرغ مشي كلامه ولا يتحدث مع غيره والشيخ الذي يتحدث معه او مع جماعه المجلس ولكن كينه حاضر في جهه الشيخ بحيث اذا ابراه او شيء او سائل او مع الشيخ او اشار اليه متحاور الى اعادته ثانيه بل يراد اليه تسليما ولا يعارض فيه او يعترض عليه قط فنهي من امر كده اصل 11 اذا ناول الشيخ شيئا تناوله باليمين وإن ناوله شيئا ناوله بالجمين فإن كان ورقة يقررها كسطة أو قصة أو منتوب شرعي منعم ذلك أشرع ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه من كل تفيلة إذا عادلها وضم نتار شيخ ذلك وإذا أخذ من الشيخ ورقة ذاتر إلى أخذها منشورة قبل أن يضللها أو يتربها وإذا ناول الشيخ كتابا وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إله مهيئا لك مهيئ عليه ان كان يمر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويقيم له مكانا ولا يحدث منه شيئا حرفا من كتاب او واقفه تغير ذلك ولا يمد يده ولا يمد يديه ان كان بعيدا ولا يحوز شيئا من هذه يده ايضا لاخذ لاخذ منه او اعطائه بل يقوم اليه باطنا ولا يزحف اليه زحفا وان لا جلستين يدي بينه ذلك لا يقرب منه قربا كثيرا لا ينسف فيه, فيه ولا ينسف فيه الى سوء ادب ولا يرى رجله او يدها او شيء من بدنه او ثيابه على اثياب الشيخ او سيدي او سجادي ولا يشير باي يده او يلمها بوجهه او صدره او يمس شيئا من بدنه او ثيابه واذا ضر له ضرا ليكتب به فيمتثل قبل اقضاء ايامه وان راه اياته دوات تلك المفتوحه للاقضيه المهيئه للكتابه فيها وانا وإن ولو سكين فلا يصيب اليه شرطها والا يصاب ولو يده قابضه على الشرطه فازبورها عقلا وحد الشرط وعهد شرطها التي التي خالقه على نوع اصاب ما يلي النص باب الانتصار على الذين الاخر وانا ولو سجاده يصلي عليها اشوا ذولد والال بقياسيشا نوع عند اصل ثاني واذا قرشا سلم اصل قابها ليس لعده الصوتيه لا هو الى يسار الى يسار المصلى وان كانت فيه صوره انحراف متحرك فيه جهه ثلثه امكن ولا يجلس بحضره الشيخ على سجاد ولا يصلي على هذا المكان المكان القاضه واذا قام الشيخ بادر القوم الى اخذ السجاده وان اخذ يده او عقده انخاف واذا تقديم يده وان لم يشق ذلك على الشيخ ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ وكذا أطاعتم لا يقنش الشريف منهن وإن كان أميرا قيامه من أجلسه لأبيه وخدمته للعالم يتعامل منه والسؤال عن ما لا يعلم وخدمته للطيب كل هذه التفاصيل قد لا يحتاجها الله العلم اليوم لكن قوله ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ ثم الى قلب الشيخ هذا الذي ينبغي ان يكون نعم اكمل الثالث عشر اذا مشى مع الشيخ فليكم تمامه بالليل وراقه في النهار اذا هي فقيه الحال في ذلك يسلم في المواقفين ويتقدم عليه في المواقف المجهوله حاله رحله خاطئه او المواقف الخاضره ويحترز من ترجيش قياد الشيخ واذا كان في سحمه صانعه عدا بيديه اما من قدامه او ورائه واذا مشى داره حافه الذي كان يكون قليل فمكان وحده او الشيخ ومكلمه حاله او الشيخ ومكلمه حاله المشي وهما في الظل بين فليكن ان يمينه وقيل ان يساره متقدما عليه قليلا مرتفدا لديه ولو علم الشيخ ولو علم الشيخ من قوله منه او قصد من الايام التي لا يعلم الشيخ بها ولا ينشي إلى جانه الشيخ إلا إحادة أو إشارة منه ويفترز بمساحمته الكتيبه أو بريكابه إن كانا راكبين وبلاسقة إخيامه ويكثر بجهة القبل في الصيف وبجهة الشمس وبجهة في الشتاد وبجهة الخداد في الوصلانات ونحوها وبجهة كتيبه تطرق الشمس فيها وجهه إلا تفت إليه ولا ينشي بين الشيخ وبين من يحبثه ويتأخذ لا مشاعر حشيت تنالي فكرة 3 السير مينو واخذوا الكتاب الذي اقرض والذي بعد مراعاه الساده أصل الثالث من يتعلق بأداب المتعلم وهو ما ذكره بقوله في أدابه في دروسه وقراءاته في الحلقة وما يعتمد فيها مع الشيخ والرفقة وانظره للمصنف رحمه الله تعالى قدم ما يتعلق به بالأداب متعلق به بذات المتعلق وثنى وأخراً آداب المتعلق به بالحفظ وهذا كما ذكرنا السابقاً أن النظر في المنهجية يكون من جهتين ليات تتعلق بي صلاحي قلبي متعلم وادبه والجهه الثانيه المتعلقه بي كيف يقرا ويبحث فيه في العلم ولا شك ان كلا من نوعين مهم لطالب العلم لكن الاهم الذي ينبغي العنايه به هو ما قدمه المصلي رحمه الله تعالى من الاداب المتعلقه بي بالنفس وبالدرس ومع الشيخ الى اخره ثم مساله ما الذي يحفظ وما الذي لا يحفظ كيف يحفظ الى اخره هذه ان سلم نفسه لشيخه حينئذ قد الصراحه واراح وان كان يريد ان يضر ويبحث حينئذ يستشير شيخا او شيخا مما يدل الله على على ذلك فذكر من اول الاداب المتعلقه بي العلم وطرق التحصيل وهذه الآداب التي يذكرها المصنف في الجمله مجمع عليها عند المتقدمين ليس فيها نزاع البتة ويشمل ذلك اصلين اثنين قد ينازع فيهما بعض المعاصرين وذلك لجهلهم بكيفيه العلم والتعلم اولا لا بد من من الحفظ وطالب العلم بلا حفظ ليس بشيء والثاني ان العلم انما يؤخذ به بالمشاهه لا بد من المشاهه هذان اصلان مجمع عليهما بين العلماء المتقدمين فمن يزهد في الحفظ فلا يدفث اليه البت ولو كان ينسب الى العلم ففي الحقيقه ليس هو من اهل العلم يعني النظر كما فنى السابق ان الاصابه في العلم النافع وليس في ادراك المسائل و الادله وليس كل من تصدر للعلم يكون معلما ويكون من اهل العلم وكما قلنا ذلك سابقا حينئذ النظر يكون في الحفظ فلا بد من الحفظ وثانيا لا بد من المشافه فمن لم يحفظ فليس بطالب علم ومن لم يشافه ولم تكن ثم ضروره فليس بطالب علم والعلم لا يكون اخله من من الصحف قال الاول ان يبتدئ اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا فقد كان في السابق لا يبدا طالب العلم النظر في المتون ولا في حفظها حتى يتقن حفظ القران وحتى يختبر في قرانه بمعنى انه ماذا قد حفظ او او له ولذلك اثر عن بعضهم انه اذا جاءه طالب اراد العلم قال له هل حفظت القران قال نعم فيختبروا فيه القرآن ولا يختبروا فيه ما هو سهل وإنما يختبروا فيه ما هو من المواضع التي تحتال إلى إيجادة وحر ولكم نصف ما ترك أزواجكم أكمل إلى أخير حرمت عليكم أمهاتكم أكمل إلى أخير عنئذ يظهر حفظ الطالب هنا هل هو مجيد مدغن أم لا فأول ما يعتنى به هو حفظ القرآن الكريم وهذا كان في السابق يهتم به الصغير فيحفظ القران قبل ان يبلغ ولكن جاء الناس الان في رائع العلم انه قد يطلبون العلم على على كبره هناذي نقع عندهم نوع تعارض والجواب الذي ينبغي ان يكون في في من طلب العلم على كبر وقد توردت عليه الامور وتعارض عنده الجمع بين القران واغيره ان يقال ان كان يحسن الحفظ بحيث لو تفرغ سنه او سنه ونصف السنه فادقن القران تفرغ له ثم بعد ذلك يشرع في في العلم وان كان يحتاج الى وقت اطول ك3 سنين و4 وخمس وانا استطيع ان يتقنه في مده وجيزه فهذا الاحسن في حقه ان يجمع بين الامرين ويكون له حصه في حفظ القران وانقل فيكون كذلك لا محصله في النظر في المتون وحفظها والعلم وان قل فهنادر النظر يكون به بهذا الاعتبار اما ان يتفرغ له اذا كان يحسن ويجيد اتقان القران في مده وجيزه واما اذا لم يكن الامر كذلك ويكون عنده نوع من الصعوبه في حفظ هنادر ليس له الا ان يجمع بينهما ولا يقال بانه يبقى 6 سنين او 7 او 10 ليحفظ القران ويترك العلم وسابقا نقل كلام في كلام تاي ورحمه تعالى ان من القران وحفظه ما هو سنه ومنه ما هو ما هو فرض والعلم لا شك ان منه ما هو فرض ومنه ما هو سنه هنذي لا بد من الدم بين بين الامرين واما الزهد في حفظ القران فهذا لا يليق بطالب العلم ان يهتم بحفظ كلام البشر من المتون وينشط في ذلك ويجد همة لا يستطيع أن يقف في وجهها ثم لا يجد ذلك في كلام الله عز وجل بل الأصل أصل العلوم كما قال المصنف هنا إنما ينبعث وينطلق به بحفظ القرآن فكل العلم موجود فيه في القرآن أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها ثم يحفظ في كل فن مختصرا ولعله يقصد بقوله ويجتهد على اتقان تفسيره مراد به ان امكن ان يكون ثم تفسير على جهه العموم بحيث انه يقرا القران وياخذ شيئا مما يتعلق به تفسير ما يحفظه على ان يكون حسنا لكن لا يكون على جهه التفصيل لان الطالب المبتدئ قد لا يتقن شيئا من النحو ولا شيئا من الاصول ولا شيئا من البلاغه فان اذا يفوته الكثير لو اراد ان يقف مع كل ايه بهذا التوجيه وانما المراد انه ياخذ المعاني العامه المتعلقه بما يحفظه فان اذا يكون قد ردد ايات يحفظ على جهه الاجمال ما يتعلق بها من سبب نزول وبعض الكلمات التي قد يحتاجها ولو رددها دون رجع الى تفسير لكان مرددا لشيء لا لا يفهم حيث ينتهي من حفظ القران وقد انتهى من من شيء يتعلق به بتفسيره قال ثم بعد حفظ القران وما يتعلق به من المعاني العامه يحفظ في كل فن مختصرا تبي يحفظ هذا اصل في كل هذه كليه يعني صيغه عموم في كل فن مختصرا هذه هذه اصله ثلاثة أوصل ذكر لك وقلت لك فيما سبق هذا مجمع عليه بين السابقين انه لا بد من الحفظ ولا بد ان يجمع بين العلوم ولا بد من النظر في المختصرات هذه المختصرات من بركات اهل العلم التي ينبغي العنايه بها فهي مفتاح العلوم من ولج العلم بغير مختصراته قد يرجع من حيث بدا وان تشبع بي حفظ بعض المسائل وبعض الادله وليس كل من تشبع بمسائل او بادله ودندن حولها يكون من من اهل العلم العلم لابد ان يكون مرتكزا على اصول وقواعد هذه الاصول والقواعد انما تنضبط بانضباط طالب العلم اذا سار بسير الاقدمين وليس النظر فيما قد يذكره بعض المعاصرين أن المنهجية في العصر الحديث قد انحرفت حرافا كبيرا قد ضل بسبب ذلك كثير من طلبة العلم يطلبون العلم السنتين والثلاث والأربع والعشر وهو لا زال مبتدئا فيه بالتحصيل قال له ابدا بصحيح بالبخاري وقرا كذلك ما في بالي والمسكين يذهب ويقرأ والى اخره ثم لا يتقن شيئا فيرجع كما كما بدا وقرا كذلك تفسير الطبر الى خلقها لكله يعتبر من تضييع الوقت ولو علم طالب العلم كيف ياخذ العلم ما اسهل هذا العلم كيف ياخذ العلم ما اساله كتاب واحد لو قرات ما بين يديك والتزمت ما فيه علين عرفت كيف تاخذ العلم لكن احيانا قد العجل تذهب به بطالب العلم يمنة ويسر وحب التصدر أحيانا له أثر كبير في الانحراف عن المنهج والعجل في الفتوى والنظر فيما يتعلق بأمور المسلمين إلى آخره قد تؤثر في طالب العلم ويريد الاختصار ولذلك يريد أن يحفظ الأجنمية ثم لأل فيه هذا قد يستقيم لبعض دون بعض لكنه ليس هو العصر فإذا كان الأمر كذلك كما قال المصنف هنا وقلت لك هذا لا خلاف فيه بين العلماء المؤصلين الراسخين به في العلم ان يحفظ لابد من الحفظ طالب العلم ليس له وزن الا بما يحفظه في كل فن لابد ان ياخذه الفنون كلها وينظر في العلوم من جهه المقاصد ومن جهه علوم الاله الذي يريد التفسير لن يفهم التفسير الا بلسان العرب والذي يريد ان يتقن الفقه لن يتقن فقه الا بوصول الفقه وكذلك لن يتقن اصول الفقه الا بالنظر فيه في لسان العرب فالعلوم علوم الشريعه كلها مترابطه بعضها مبني على بعض وبعضها مفتاح لبعض وبعضها يخدم بعضا فمحاوله تمزيق هذه العلوم جهل ثم من هو اصولي وليس بفقيح او فقيه ليس بمحدث او محدث ليس لغوي الى اخره هذه بدعه عصريه ما نشات الا لما اخرج العلم عن المساجد فوضع في الجامعات والمعاهد اليذ ظل الناس فيه بذلك فصار عندنا كليه في الدعوه وكليه في الحديث وكليه في الفقه والى اخره فصار الطالب يقول ماذا منذ ان يبتدئ قل انا فقيه اريد الفقه كيف تريد الفقه بدون ان تكون مؤصلا على طريقه اهل العلم حينئذ يدخل في الفقه ويقرا ما يقرا من مسائل وقد يحفظ كثيرا من المسائل ثم بعد ذلك ياتي ويعالج عيجه في مسائل المسلمين وما يتعلق بها فياتي للشذوذات ونحوها فالسر فيما وقع فيما وقع فيه الناس لا من الخلط العجيب فيما يتعلق بمسائل الامه ونحوها من الفتاوى الشاذة التي لا تعرف لا قديما ولا حديثا الا من جهتي هؤلاء سببه هو عدم التعصيل الصحيح لتلقي العلم ولا يكون ذلك الا بالحفظ مع النظر في مسائل الفنون مع مع التركيز على المختصرات فانها تكون حيد المفتاح لطالب العلم اذا بدا بالمطولات لن لن يصل قد وجدت في بعض الامه من يفتح الله عز وجل عليه بأن يخالف المنهج المعروف عند أهل العلم فيفتح عليه نقول هذا نادر والنادر لا حكم له والنظر عندما يكون به بالغالب وقال عرفتم فيما سبق أن الحفظ قد يكون وهبيا من الله عز وجل بعضهم يقرأ الصفحة مرة واحدة ولا يحتاج أن يعيدها وبعضهم يحتاج إلى أن يكررها مئة أو مئتي إذن لا يكون ثم أسفل مقارنه بين بين النوعين وكذلك الشان فيما يتعلق بالم فهم قد يكون كسبيا يحتاج الطالب الى ان يدرج نفسه مع المسائل التي ينبل بعضه على على بعض اذا ثم يحفظ في كل فن مختصرا وهذه الفنون تؤخذ من اهلها بمعنى انه قد يوجد شخص واحد قد يريد كثيرا من الفنون وقد يوجد انه يتعلم هذه الاصول يعني الفنون باصولها ثم قد لا يحسن ان يدرس بعض العلوم هلذان يحتاج الطالب الى ان ينظر فيما يحسنه شيخه فياخذه عنه وما لا يحسنه فينظر الى الى غيره قال يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلوم الاصلين العله والنحو والتصريف هذه كلها من العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم لسان العرب على جهه الخصوص مفتاح لان تفهم الشريعه الا بي بفهمك ليل وغته العرب نحو الصرف والبيان والنحو والدال والنظر حينئذ نكون بهذا الاعتبار وكلما كمل طالب العلم في علوم الاله سيكمل باذن الله تعالى في المقاصد كلما كمل في علوم الاله كمل في علوم المقاصد ولذلك ذكر الشيخ سلامة بن تيمور رحمه الله تعالى ان النظر وادامه النظر في لسان العربي يحوجه او يغنيه الكثير مما يتعلق به قياس القاهصين من من الفقهاء وذكر ان من احتاج الى القياس من الفقهاء انما احتاجوا ذلك الى تقصيرهم في بيان لسان العرب وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب فهم الشريعه واجب به من اتفاق واذا كان كذلك فهو متوقف على لسان العرب واذا كان كذلك فلسان العرب تعلمه من حيث الاجمال فهو فرض كفايه ولمن اراد التفسير على جهة القصوص فهو فرض عين كما ذكر ذلك غير واحد من, من أهل العلم وذكره كذلك السيط في, في الإتقان فقال لا يحل لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل حتى يكون ملياً باللسان العرام ملياً يعني ليس عنده نحو نصرهم في حسب بل لا بد أن يكون ملياً يعني قد شبع بذلك قال ولا يشتغل بذلك كله ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمته ورد منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم بمعنى أنه إذا حفظ القرآن لا يشغل عنه بماذا بغيره من من الفنون وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد فيه حاديث تزور عنه قال ويشتغل بشرح تلك المحفوظات قدم الحفظ أولا ثم يشتغل بالمحفوظات بشرحها وهذا كذلك مسلك للي بعض اهل العلم بمعنى انه طالب العلم اما ان يحفظ المحفوظه كاملا المثل واما ان يقدم حفظ الدرس قبل مجيئه للدرس فهو مخير بين بين امرين تريد ان تقرا الالفيه مثلا فتتقن الفيه اولا حفظا ثم تستشرحها ولك وجهه اقرا انك لا تحضر الدرس الا بعد ان تحفظ ما سيشرحه شيخك فانت بين الخيارين لماذا لان الطالب هذا لو جربه طالب العلم لم يستغن عنه طرفه عين عندما ياتي الى الدرس وقد حفظ ما سيشرحه حينئذ يستقر الفهم مباشره في الجمله فاكثر ما يقوله الشيخ اذا به قد استقر لانه قد حفظ بخلاف الذي يأتي ولم يحفظ ناهيك عن من يأتي ولا يدري من الذي سيشرحه الشيخ يعني بعض الطلاب قد يأتي الدرس لو قيل له في أي باب سيشرح الشيخ ما هو, الباب هو الدرس القادر ما يدري هذا لن يفلح لماذا؟ لأنه ليست عنده إرادة وهمة عالية في إتقان ما سيقوله الشيخه إلا يشاء الله عز وجل قال ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء لأنه سيتخرج صحفيا دكتورا ولن يكون معلما البتة واضح من هذا بمعنى أنه لا بد أن يأخذ العلم مشافه نعم قد يوجد في بعض الأزمان ولا أقول في هذا الزمن لأن هذا الزمن الله عز وجل قد أنعم على أهله لأنه إما أن يحضر إلى مجلس الشيخ إن أمكنه وإما أن يصل إليه صوت شيخه بمعنى أنه يستمع إلى الدرس مسجلا ونحن نجعل ثم مساواة بين الأمرين لا شك أن حضور الدروس فيه فوائد لا توجد عند السماع لكن بعض الجهات قد لا يوجد فيها من يدرس العلم هل يقال لهم لكونه لا يوجد مشايق لتدريس العلم تركوا العلم قل له ثم ما هو وسيله يمكن انتفاع بها وهي السماع بل السماع قد يستفيد منه طالب العلم ما لا يستفيد من الحضور فيما يتعلق بضبط الكلمات ونحوها وهذا لا يجعل سلما للزهد عن الحضور بل الحضور هو الاصل ولا يلجأ الى السماع الا عند عدم العصر فانتبه لي لذلك اذا لا يعتمد على على الكتب بل لابد من النظر فيما يتعلق باخذ العلم مشافهتا ثم اذا اتقن هذه المقتصرات واخذ شيئا من الشروحات المتعلقه بها حينئذ يطالع العلم ما ما شاء فالعلم لابد ان يجمع بين الامرين لا يقال بان كل كتاب لابد ان اقاعه على اهل العلم فيقرأ البدايه والنهايه ونحوها بل لابد ان تاخذ الاصول وما اذا اتقن صولا بعد ذلك حينئذ تستطيع ان تقرا ما شئت لا سيما اذا كانت القراءه للمتن قراءه صحيحه لانه القراءه الصحيحه للمتون هي الوقف والتوقف مع كل كلمه للمصنف سواء كان نثرا او نثما فاذا تلمذ الطالب واتقن هذه الطريقه حينئذ اعرف كيف يقرا كلام اهل العلم وامما النظر في المتون والتعليق عليها على جهه الاجمال هذا لا يعين طالب العلم فيما يتعلق بالمطالعه وهنا السر الذي قد ياتي في من يجمع بين الامرين ولا يحصل العلم لانه قد اخذ العلم مشافهتا لا على الطريقه الصحيحه المعروفه عند اهل العلم وانما اخذ تعليقا فحسب على على المتن هل لا يفيد ماذا أراد المصنف بهذه الكلمه هل هذا قيد للاحتراز ام لبيان الواقع هل هذا الحكم ماخوذ من المنطوق او من المفهوم الهيئ ذي ثم خلاف في هذه المسائل فاذا اتقن طالب العلم المتن بهذه الصوره منطوقا ومفهوما فهنا ذي قد حصل ملكه في كيفيه قراءه كلام اهل العلم واذا لمك كذلك فهنا ذي قد يقع في خلط من حيث لا من حيث لا يشعر فينظر بي به بهذا الاعتبار قال بل يعتمد في كل فن من هو احسن تعليما له واكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه واخبره بالكتاب الذي قراه وذلك بعد مراعاه الصفات المقدمه من الدين والصلاح والشفقه وغيرها فان كان شيخ لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا باس بذلك والا رعى قلب شيخي يعني له ان ينتقل الى إلى شيخه اذا لم يمكنه ان يقرا عليه او كان عنده قصور في علم يريد اتقانه لاني كما لانه كما ذكرت لكم سابقا ان الاصل هو الجمع بين بين العلوم لكن قد يدرس طالب العلم النحو فيتقن اصوله ويتقن متنا فيه مما يعينه على الفهم لكن ليس كل من حصل هذه المرتبه استطاع أن يبلغ ويدرس النحو عنه ليس كل من أتقن النحو من حيث ما يستفيد منه في الشرع استطاع أن يدرس النحو فثم طريقة أخرى تتعلق به بهذا التدريس فإذا لم يكن شيخه بهذه المرتبة انتقل إلى غيره نعم. الثاني أن يحقر في اكتلاف أمره من الاشتغال في اختلاف بين العلمات وبين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات فإنه يحيل الذهن ويديش العقل بل يطمئ أولاً كتاباً راهزاً في فن واحد أو كتباً في فنون إن كان إحجاب ذلك على طريقة واحدة من الحصولية وهو شيخه فإن كان طريقة الشيخ إن أبو الملايين والإجتلاف وأن يكون أوراً معه نفار الغسالي فليحضر منه فإن الظاهر أكثر من النفع بيت وكذلك يحدث في ابتداء القرن من مضارعه في تذالك المصرفات فانه يضيع سننه وذكره منها بل يقتل الكتاب الذي قامه او الفن الذي اقامه كليه حتى يثمن حتى يثمن وكذلك يحدث من التنقل بكتاب الى كتاب من غير موجب فانه علامه الضجر وعدم الفلاح اما اذا تحقرت فنيته وتاكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فن من العلوم الشرعية إلا نظر فيه فإذا علم قدر وطول العمر على تباين فيه فبات وإلى تخصصات منهم ما يخرج فيه من عداوة تاه في ذاتهليل ويأتي من كل فن للأهم فالأهم وليدع فننا على عاد الذي هو المقصود من العلم ثانيا ان يحضر في بداية امره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات يعني ما يسمى به الفقه المقارن أو العلم المقارن بين مسائل والخلاف وهذا طرحه قد يقال بأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال فإن كان كما ذكر هنا أن من ينقل المذاهب ولا يكون له رأي يعني لا يرجح بين بين المسائل هذا لا يستفيد منه طالب العلم البتة ولكن لو كانت المذاهب تطرح والخلاف ينظر فيه باعتبار ادلته ثم يرجح الشيخ للطالب بان هذا القول هو المعتمد حينئذ لا اشكال ولا شبهه على الطالب البتة ولذلك المصنفون قيدوا فيما قال ولم يكن له راي واحد عليه يقع في تردد عند طالب العلم اي القولين ارجح من من الاخر فيذكر له القول القولين والثلاث ثم لا يرجح قولا على على قوله هذا ما الفائده من ذكر الخلاف الخلاف انما يذكر لعرض ادلته ثم ينظر فيما هو اقوى وارجح من القول الاخر فيرجحه ويقدم قال فانه يحير الذهن ويدهش العقل بل يتقن اولا كتابا واحدا في فن واحد او كتبا في فنون ان كان يحتمل ذلك على طريقه واحده يرتضيها له شيخه فان كانت طريقه شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له راي واحد قال الغزالي فليحذر منه فان الضرره اكثر من من النفع به وكذلك يحذر في ابتداء طالبه من المطالعات في تفاريق المصنفات فانه يضيع زمانه ويفرق ذهنه بل يعطي الكتاب الذي قرعه او الفن الذي ياخذه كليته حتى يتقنه وهذا قد يقال بانه ليس مطالبا في جميع طلبه العلم فقد يلد بعض طلاب العلم من الفهم وقوته والحفظ وقوته والفراغ والمكنه والصبر والبحث الى اخره فقد يتقن كثيرا من المسائل التي قد حذر منها المصنف لكن ما كان مبتدئا وكان صغيرا السن كما كان عاده المتقدمين هنئذ يقول النظر باعتبار ما ذكره المصلح وكذلك يحضر من التنقل من كتاب الى كتاب بعض طلاب العلم عنده حب التغير والتجديد يمل كلما قرأ كتابا فاذا به ما وصل الى المنتصر او ما دونه الا ومل وذجر هنئذ نحتاج الى ماذا يحتاج الى ان ينتقل الى كتاب اخر او التجديد فيه تحصيلي العلم فلا ينقول هذا لن يحصل العلم البت لماذا لان المختصر انما يحفظ اولا على جهه الكمال ثم يستشرح ثانيا على جهه الكمال فيقول اصلا لغيره ولما بعده ثم ينتقل الى متن اخر على ما اشتهر عند اهل العلم قال وكذلك يحذر من التنقل من كتاب الى كتاب من غير موجب فانه علامه الضجر وعدم الفلاح يعني لن يفلح لانه لن ياخذ من من العلم الا نثف وهذا يجعله ما ظاهر علو كما يقولون ابو مثقف المثقف ليس من العلم ليس من اهل العلم وانما هو صح التاميل ما يقال فيه كوكتيل ياخذ من كل علم شيء وياخذ فائده ومساله اما اذا تحققت اهليته وتاكدت معرفته فالاولى الا يدعى فنا من العلوم الشرعيه الا نور فيه والمراد بالعلوم الشرعيه الاصليه وما يخدمها وما يخدمه لان المراد بالعلوم الشرعيه اذا اطلقت باعتبار الاصل التفسير والحديث والفقه يعني ما يتعلق بالكتاب والسنه ولكن علمنا أن هذه مقاصد والمقاصد هذه لابد لها من آلات توصل اليها عليد ما لا يتم الواجب الا به فهو, فهو واجب فالنظر يكون بين علوم الاله بهذا الاعتبار انها موصلة الى التحقق به العلوم الشرعيه قال لا يدع فن من العلوم الشرعيه الا نظرا فيه ويجمع بين بين العلوم كلها فان ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذا هذا الذي كناه لكم سابقا ان الاوائل كانوا يجمعون بين العلوم ثم قد يسروح ويميل قلبه ويحب فنا من الفنون فيطيل النظر فيه وينثر من التصنيف والتدريس عينئذ قد يشتهى فيقال فقيه ما يقالوا محدثا ما يقالوا عقد الى اخره لكن لا يفهم من ذلك انه لا يحسن فهم سائر الفنون هذا غلط عليه وانما كانوا يدرسون العلوم كلها دون استثناء ما من علم شرعي الا ونظر فيه وياخذون اصولهم ثم اذا مالت نفسه وحب قلب علما ما واكثر من النظر فيه سواء كان في الرجال او في الحديث او في اصول الفقه او الى اخره حينئذ فليختر ما شاء وهذا المعنى يسمى تخصصا عند المتقدمين وهذا الذي قدعناه ابن حجر فيما يدندن بعض المعاصرين في كونه لا يجمع بين الفنون من تكلم في غيره في غير فنه فقد اتى بالعجائب او نحو ذلك هذا المراد به فيما قد يكون من المسائل التي تحتاج الى تفرغ والنظر فيها يحتاج الى عالم قد تخصص بهذا المفهوم في هذا الفن واما سائر مسائل العلم فهي من الواضحات وهي من الامور التي لو اعتني بها اعادنا اعتناء لحصلها وكل علم فيه منه ما هو من المسائل الواضحه التي تدرك من اول وهله وهذا هو الكثير ومنه ما يحتاج الى نظر وتامل وتتبع ومنه اقل من ذلك ما يعتبر من مشكلات العلم وليست المشكلات هي السمه الغالبه وليست المشكلات هي سمة الغالب على كل فن هذا ليس بصواب وانما يعتلي بعض المعاصرين لذكر هذه المشكلات وكان كل علم الاصر فيه انه مشكلات ولابد من التبحر فيه والتخصص فيه لينفي ان الاصل هو عدم الجمع وهذا باطل والصواب ما قد ذكرته لك فان ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم وهذا قد يشار إليه بأنه لا يسرف في النظر في علوم الآلات بمعنى أنه يأخذ بغيته وحاجته فيما يتعلق به بالنحو ويأخذ بغيته وحاجته فيما يتعلق به أصول الفقه وكذلك بالصرف والبلاغة نحوها ولا يسترسل مع كثير من الحواش والتعليقات التي يكون فيها الجدل كثير فيما يتعلق بصحة حد وتعليف وبصحة قيد نحوها هذا قد يضيع العوقات أكثر مما قد ينتفع به طالب العلم لكن في المقدار الذي يمكن أن يقدر لطالب علم في المقدار في علوم الاله الا يستغني عن حفظ الفيه فيه فيحفظ في النحو الفيه وما وشروحاتها التي تكون معها وكذلك فيما يتعلق بالبلاغه واصول الفقه ونحوها وما زاد على ذلك فقد يحتاج اليه ويحتاج ويحتاج اليه متى عند البحث فمتى ما اشكلت عليه مساله تتعلق باللغه وكان قد درس النحو عن طريق الالفيه وشروحها وشروحاتها بتوسع في ذلك ولو شيئا قليلا فمحتاج بعد ذلك نظر فيما او اوسع من الالفيه وشروحها او قس على ذلك فيما تعلق بي بالوصول والتبحر مطلقا انما يكون في علوم المقاصد في التفسير والحديث والفقه لكن لا يكون اعجميا باعتبار لسان العرب ولا يكون خلوا صرفا فيما يتعلق بقواعد الفقه والاصول نعم الاسئله صحيح عندنا الصحيان <تصحيحة ممكنة> والصحيان للنوم كلما اشفي او اعاده منه نعيمه ثم يحافظ بعد ذلك ايضا مكما ثم يكلم عليه بعد تقنيه اضطراب جيده ثم يتعاهد في اوقات مقدره لاضطراب مواضي ولا يحرصا قبل تصحيحه لانه يقع في التخريف والتصحيح وقد تقدم ان العيمه لا يخل من الكذب فيها ومن اوام مخاسي ويقدر نعم <تصحيحة> ويبغي أن يحضر معاً الدوات والقام والسكين للتصريح والزبط يصحينه بلغة وإعرامها وإذا رد الشيخ عليه الأخطة وردنا أن رده في لبى الصلاة وعينه كورى لغفة معنا قبلها ليتنبى معه الشيخ ويأتي بلغف الصلاة على سبيل الاسدهاني فردنا وقع ذلك سوى النسو سفى قساني من قبلها ولا يقول بل هي جدى بل يتنبى في تنبيه الشيخ لا. فان لم يدرك هذا فارقا لا يجوز فيها كذا فان رجع الشيخ من الصراط فهذا كلام والا تركه في قاله الى مجلس ها قر التلف لاهميه ان يكون الصراط مع الشيخ وكذلك اذا تحقق قراء الشيخ في جرا المساله بساء رقم ساء غالبا مقابل ذلك قام شنا عن تعيين التبيرش على ذلك في حال الاشاقه او التصريف فان لو كذلك احيانا الشيء يوصى بتغيير ذلك الى الف كان الترقق او غيره واذا رق على مكانه كتبت ذلك في نغ العرض نغ العرض او التصريف بلغ العرض هكذا يكتب بلغ. بلغ العرض هذا الادب الثالث يتعلق ب ابن محفوظ وانه قبل ان يحفظ الا يحفظ على غلط فيصحح حينئذ تصحيحه ويعرضه على شيخ متقن او يكون قرين يكون قرينا متقنا كذلك فلا باس لانه في هذا الزمان فتن قد يكون في ذلك الزمان يمكن ان يصححها طالب على على الشفيه لكن يحصر الان في كثير من مواضع قال اقرا المتن هكذا دون شاح على الشفيه من اجل التصحيح فحسن اذا كان الامر كذلك حيذ ان وجد من صحح عليه المتن قبل ان يحفظه هو فهو حسن فهو حسن ويشار هنا الى ان الطالب اذا اراد ان ان يحفظه او ان يشرح فيما يتعلق به حفظ المتون او ان يباشر هذا الهدف الكبير الذي لابد منه في العلم ان يعرف كيف يحفظ وان ينظر الى المحفوظ باعتبار كونه ماذا اما ان يكون شيئا جديدا عليه طالب العلم اذا لم يعتد الحفظ فجاء يحفظ هكذا واكثر على نفسه هنيد قد يرجع من حيث بدا وهذا خطا وإنما يتدرج في المحفوظ قليلا قليلا ولو بقي سنه كاملا من اجل ان يمارس ويكوّن ملكه الحفظ عنده لما كان كثيرا لان الحفظ هذا اساس وركن فاذا كان الطالب يجد من نفسه مشقه في الحفظ فليمارس الحفظ على قليل قليل ثم بعد ذلك يتمكن باذن الله تعالى من من الزياده لان الحفظ والفهم ان يكون في اول الامر فيه مشقه وعسر على على الطالب لكن كلما واصل الحفظ فليذ يزداد تفتحا ويزداد تيقضا من حيث الذكاء والفهم وهذا ينبغي ان ينظر اليه طالب العلم لانه قد ياتي في اوائل امره فيريد ان يحفظ 20 بيتا في جلسه واحده قال له بعض الناس لكن الغالب لا فاذا اراد ان يحفظ 20 بيتا في جلسه وهو لم يكن ممارسا للحفظ الا اذا هذا لم يواصل في العلم اليس كذلك فكونه يصبر نفسه ويصبر الى ان يكون ملكه عنده في كيفيه الحفظ والمراجعه ونحو ذلك عليل هذا يفيده كثيرا فيكون الاهم عنده ابتداءا أن يجعل لنفسه جدولاً ويرتب نفسه فيه كيفية إتقان الحفظ وليس فيه إتقان محفوظ هذا قد يأتي لكن المراد به أن يمارس الحفظ من أجل أن يؤصل نفسه نعم الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا ينهر الاشتغال به وبعروره والقضر في بسناده والجالي ومعاميه وأحكاليه وخواليه والرغة وخواريه ويعتني أولاً بصحي حي المطاري ورسل ثم بلقيهة الكتب الأعلام والأصول المعتمدة المعتمد في هذا الشام كموطأ ماذاك المسنن أبي داروبة والأسالي وابن ماذاك تردامع تنمي ورسل الشابعي ويألغي أن يقتصر على أقل من ذلك ونعم المعين من خفيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر الغيهقي ومن ذلك مساليك مسنن أحمد بن حنبل وابن حميدي والمزار ويعني بمعرفه الصحيح الحديث وحسنه وضريحه ومسلمي ومرسلي وسابق الراوي فانه احد جناحي العاده من الشريعه والمبين والمبين للكثير من الذلال الاخر وهو القران ولا تراه يجاوب السماء كلام المحدث في هذا الزمان بريان كان يثيرات التشدد في اهتمامه بروايه قال الشافعي وعلم طابعه ما نرى في الحديث الطويه نفسه لان الدرايه المقصود يغني الحديث والتنيل نعم بعدما يحصل شيئا مما يتعلق به العلوم على جهه العموم الهيذا فيما يتعلق بعلمي التفسير والحديث قال ان يبكر بسماع الحديث ولا يهمل اشتغال بي وبعلومه الى اخر كلامي وليس المراد ان هذا مقدم على ما مر وانما الاصل هو ان يؤسس ويقع على نفسه فيما يتعلق ب علوم الاله ونحوها ثم بعد ذلك ينظر فيما يتعلق ب سماعات في سماعات الحديث ونحوها لان علم الحديث بحر لا ساحل له وعلومه متعدده بل اخره الناغر فلو اخره الناظم هنال قد يفوته الكثير والكثير من من هذا العلم لكن ما يتعلق بي علم الحديث روايه هذا ليس مقدما على تاصيلي والتقعيدي العلم بمعنى ان النظر يكون هنا باعتباري اولا علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه على ما اشتهر ان الروايه متعلقه بي بالسند والدرايه متعلقه بالمتن وان كان الاولى العكس لكن هذا الذي اشتهر عنده أرباب المصلح حين يذن النظر يكون أصل في فقه الحديث وما أكثر الأحاديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن ما صح عنه وحكم عليه أهل العلم باتفاق أنه صحيح ويفتقر طالب العلم إلى النظر فيه بنظر صحيح بمعنى أن النظر فيما سوى الصحيحين وما حكم عليه أهل العلم بالصحة ليس هو بالمنهج السليم وإنما المنهج الصحيح في تلقي الحديث أن يترقى من المختصرات التي ذكرها أهل العلم واشتهرت وفاضت عندهم ثم بعد ذلك أن يأتي إلى ما يتعلق به بالمطولات وهذا الذي ذكره المصنف قد يستقيموا مع من بدا في العلم وهو صغير السن فكان في السابق قد يصل الى ال15 وقد انتهى من علوم الاله كلها حينئذ يبدا بالسماع وما يتعلق بالسماع والاشتغال بالحديث لكن طالب العلم اذا بدا وهو متقدم في السن في هذه اللابد من مراعاه الاصول والقواعد والنظر الذي يكون باعتبار المختصرات الاهم فالاهم ما يحتاجه فاذا اراد الفقهاء فلن يتقن الفقهاء على الوجه الصحيح الا اذا قدم متنا فقهيا في اي مذهب من المذاهب الاربعه سواء اخذت مذهب ابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد لكن لا بد من النظر في متن فقهي فياتي عليه الطالب من اوله الى اخره وما اجمل ان يكون محفوظا في صدره فهو اكمل واحسن ثم بعد ذلك ينتقل الى النظر فيما يتعلق باحاديث الاحكام فاحاديث الأحكام والحديث المتعلق بباب المعتقد مقدمة على النظر في جملة ما يتعلق بالكتب الصحاح والمسانيد لان العمر هذا يذهب واذا طالب العلم اراد ان يتقن رجال البخاري ومتنه وابتدائا وانتهاء قد اخذ منه الوقت الكثير والكثير ولكن الطالب ينبغي ان يقدم الاهم فالمهم ولا شك ان دراسه البخاري مهمه بل هي من المهمات لكن هذا لا يحسن لطالب علم لم يوجد إتقان بلوغ المرأة مثلا أو عمدة الأحكام ثم ينتقل مباشرة إلى الصحيحين هذا لا يعرف عند أهل العلم إلا في نوع واحد معين وهو من بدأ وهو صغير السن حينئذ قد يصل إلى الثالثة عشر وهو قد أتقن ما أتقن من القرآن وقراءاته وكذلك لسان العرب وما يتعلق به ثم بعد ذلك يتعلق مسل هذا لا ينبغي ان يؤخر السمعات على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على الترتيب المذكور عنده لكن النظر في حديث الاحكام لابد ان ينظر طالب العلم اولا الى متن من المتون الفقهيه فمرام ان يحصل الفقها لا بهذه الطريقه فهذا يكون مشتت الذهن ولن يصل الى قول الراجح الا مع مع التناقض هذه المذاهب المعتمده الاربعه ليست مذاهب عشوائيه وليست بمقررات جامعيه من كتبها لا يعي ولا يدرك لا مذهب ابي حنيفه مذهب ابي حنيفه قائم على اصول وكذلك مذهب الشافعي قائم على اصول ومذهب مالك قائم على اصول ومذهب احمد قائم على على اصول فاذا لم ينظر الطالب الى الفروع المرتبطه بهذه الاصول واختار كل فرع بقطع النظر عن اصله فقد ضلل وضل بمعنى انه قد يرجح في مساله فرعا يناقض اصلا نقضه في موضع اخر شعر بذلك ام ام لم يشعر نعم خالص من شرح فضائل القصصات والمحاضراتيه من الشلالات والتوائد المهمات انتقل الى بحث المخطوطات مع الوقائع ذاته في تاريخ ما يقوم به أو يسمع من ثمرات نفيسه والمسائل الدقيقه والفروع الغريبه وحل المشكلات والفروق بين احكام المسائل هذه مجلساً راجياً العلم وليس كمن يستمعها او يتداول القاعده يرضى بها بل يباشر التعليل الرحيم لها ولتكن همته في طلب العلم عاليه فليتفي في طلب العلم ما يمكن كثير ولا يقنع بكف الاندياء صلوات الله عليه اليسيره ولا يؤخر تحصيل ذلك تمكن منها او يشغل عن اخذ والتسيب عنه فان لتدخيل افات ولانه اذا حصل الانسان الحاض يحصل الانسان غيره ويقتني وقت فراضه ونشاطه وزهر عاقبته وشرف سنوه وبلغ اقاصره وقيلت شراده المقعود من البطاله وموانع القياس قال رحمه الله عنه تفقه قبل أن والله تعالى متفق القبله المتول وقال الشافعي رحمه الله والله تعالى متفق القبله وراسه فاذا اسلف ناسيا الى الفقه والنحو من نور النفس من نور نفسه باي الكمال والاستماع عن المشايخ فان ذلك عمل ذهني وعقله هذه الضمائر هو اكثر مما يحصل وقد تقدم قول سيدي بن جميه لا يزال الرجل عالما ما تعلم فاذا ترك التعلم و الصراحه فهو اجل ما يكون واذا تروى التهديه هو مره صغيره تنظر على اكثر كتب الفن او المجموعات منها احسن ومروعه ومطالعه الشغله بالتصنيف والنظر في مدايه الروايات سالك الطريقه الانصابه فيما يقع له من في ذلك لا تردد في ادب العالمين فهي وصايا معظمها من, من وصايا رحمه الله تعالى قال اذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الاشكالات والفوائد المهمات وليس هذا من الامر الهين هذا يحتاج الى الى وقت يعني ليس الامر الهين شرح محفوظاته بجميع الفنون يعني قرأ للمبتدئ والمتوسط والمنتهي في كل فن ايضا انتهى بعد ذلك وحينئذ ياتي لما ذكره من قبيل الكمال الذي لا بد منه من تحرير قاعده تحتاج الى ان تفرض ببحث منح من حاجه الى ضبط كلمه او مشكل علمي ونحو ذلك فيفرده بالبحث على جهه الخصوص انتقل الى بحث مبسوطاته مع المطالعه الدائمه يعني ما يسمى عند المعاصرين بالجرد جرد الكتب هذا لا يفسنه الا الا من هو راسخ في العلم الا يدر الطالب العلمي بمعنى انه مبتدئ ولم يكن ذا شوكة في العلم وذا أصول وقضاء ثم يشتغل به ما يسمى به بالجرد ولذلك تجد من المنهجيات الحديثة تقرأ كذا حتى في القراءة وضع لها منهجية هذا خلل المنهجية ما ذكره العلم انظر هنا تسمع كلام راصح في العلم هل سم لك متنا لم يسم لك متنا وإنما ذكر ماذا ذكر أصلا لأن النظر في المتون هذا يختلف باختلاف البلدان قد يشتهر في بلد مثل ولم يكن له ذكر في بلد اخر والقضيه ليست موقوفه على متن معين لا العلم يؤخذ من من متون متعدده فاذا كان الامر كذلك فالوقوف مع عين المتن هذا ليس من طريقه الاوائل لان هذا قد يحدده البلد فينتشر فيه متن لم يكن ذا شوره في بلد اخر ثم قد يكون فيه عده متون مشهوره لكن هذا الشيخ يتقن متنا معينا تفقه عليه واخر يتقن متنا اخر فاذن الطالب الذي ياتي عند الاول يدرس ما درسه شيخه واذا جاء عند الثاني يدرس ما درسه شيخه ولذلك من العجائب الان ولم يكن بحثا قديما تجد ان ان البعض يقرئ الفيه الصيوط في مصطلحه الملفيه العراقي بلوغ المرام ام المحرر الازرميه للعبيد ربي ام العمريطي هذه كلها بحوث جديده حادثه لم تكن عند عند الاوائل لماذا لان المراد هو تحصيل العلم وهذه المتون وسائل من اتقن عبيد ربه حينئذ له نصيب من العلم ومن اتقن نظم العمريطي فكذلك له نصيب من العلم والبحث انما يكون معه الزياده وليس كل من وقف مع متن هو اقل من غيره سيكون اقل حظا من غيره لا قد يحفظ شخص ما الرساله وقد يحفظ اخر مختصر خليل فيكون الذي قد حفظ الرساله اكمل في الفقه من الذي حفظ ذاك لماذا لانه ليس العلم مجرد حفظ المتن وفقهه فحسب وانما ثم مرحله اخرى فالذي يحفظ متنا مختصرا ثم يتوسع في مدارك العلم ويجرد الكتب بعد ان يرسخ فرطا بينه وبين الذي ياخذ المتن الذي لا بعده ثم يقف عليه هذا قد اوقف نفسه عند عند هذا المتن فلن يزد علم فيبقى الذي اخذ المتن الصغير اكثر من اكثر منهم علما اذا النظر يكون باعتبار المتون التي يستشرحها اهل العلم في كل زمان و... ومكان نعم السادس ان يلزمه حلقه في التنسيق والقراءه فلو جني مجلسي اذا امكن فانه لا يذم الا خيرا وتحصيلا وادبا وتدريبا كما قال عليه الصلاه والسلام في, في حديث تطابق ولا تشبع من نور الصفات فاننا هو كنخلة تنتظر ماذا يسقط عليك منها الشيء ويجده على موظرة خدمته والمسارعة عليها فإن ذلك يسيبه شرحاً وخلقياً ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط للا مكان فإن ذلك علامة أصول نيمة وعدم فلاح ورد في التنبه وعدم فلاح ورد في التنبه بل يعتني بساري المروسي بمشروحة لطفاً وتعليقاً ونقل من احكام الدين المثالي ويشارك أصحابه حتى كأن كل درس منها له ولعمل إن الأمر لكذلك بالحليص فإن عجز عن وقت جاملها فأعتنى بالأهم فالأهم منها ويبغي أن يتذكر مواطب مجلس يتذاك... الشيخ ما... يتذاكر ويبغي أن يتذاكر مواطب مجلس الشيخ ما رقع فيه من الفراغ والطراغ والطراغ والغير ذلك وأن يريدوا كلام الشيخ فيما بينهم فإن في المذاكرة نحا عظيما ويمدق مذاكرة في ذلك عيدا قيام من أجلسه قبل تفرق أذانه والتشكد في خلاله فيه وشدوث في بعض ما سمعوه عن أفهامه ثم يتذكرونه في بعض الضوءات قال الخطيب وأنظر المذاكرة مذاكرة الليل وكانت جماعة من السبب يبدأون في المذاكرة من الإشاء فأدنا لن يقوموا حتى يسمعوا آذان الصبح فان كان يريد طالب ان يذاكر يذاكر نفسه بنفسه وكرر معنى النسخ ونفث ونفث ونصب على قلبه ليعنى ذلك على خاطره فبينه تكرار المعنى على القلب كاختراق لفظ على اللسان سواء بسواء وقل ان يسعى للنصر على الفكر والتعمق بحضره الشيخ خاصه ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده ها فيما يتعلق في الادب السابق قال انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة والتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة هذا سواء كان فيما يحضره عند شيخه وسمع فائدة جعل له كناشة أو ما يمكن أن يعلق به تلك التعليق والفوائد المهمة وكذلك فيما يتعلق بما يمر عليه السلام من جرده او قراءته للكتب المطولات ونحمها اتمر به قواعد قد لا تكون في مضان لها هذا الذي اعتنى به اكثر اما ما كان في مضانه ما تراه المصنف تحت بابه بحيث لو اشكل عليك امر ما رجعت اليه في مضانه لا اشكال فيه لكن جرى او جرت عاده اهل العلم ان مقدم يذكرون نفائس واصول وقواعد في غير مضانها فهو يبحث في باب الحيض ثم يتعرض لقاعلة ثقهية فيذكر نقدا أو يذكر استثناء أو نحو ذلك هذه لو أردت أن تبحث عنها لتعبت وإنما تجعل لك كناشة أو ملخصة تجمع فيه هذه الفوائد قال والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم قال ولا يستقل بفائدة يسمعها يقول لا أحتاجها موافقين عنها او يتهاونوا بقاعده يضبطها بل ينبغي الاكثار من البحث والنظر وكذلك المدارسه فيما يتعلق بالاصول والقواعد كل باب من ابواب الفقه وغيره لابد وان ثما اصولا تحكمه من اوله الى اخره ومعرفه الاصول المضطرده ومعرفة الاصول التي يستثنى منها بعض الاحاد هذا اهم من معرفه الفروع لان الفروع هذه قد تتعلق قد يتعلق بها عمل وقد لا يتعلق بها عمل والنظر فيها يكون باعتبار ربطها باصلها فاذ قال الاصل هو هو الاصل قال بل يبادر الى تعليقها وحفظها ولتكن همته في طلب العلم عاليه فلا يكتفي بقليل العلم مع امكان كثيره ولا يقنع من ارث الانبياء بيسيلي ولا يؤخر تحصيل فائده تمكن منها او يشغله الامل والتسويف عنه فان للتاخير آفات ولانه اذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيره يعني لا يغلط يعني بعضهم قد يظن انه اذا غاب عن درس السبت سيعوضه يوم الاحد لا يوم الاحد له درسه الخاص فانت قد فوتت درسك وقد فاتك وكذلك قد فوّت حظك وقد قد فاتك ليس هنا تعويض ويغتنم وقت فراغه ونشاطه والزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره الى اخر ما قد ذكره سابقا في الاداب التي مرت قال واذا كملت اهليته يعني صار من اهل العلم صار من اهل العلم وظهرت فضيلته ومر على اكثر كتب الفن او المشهوره منها اظن لم يقل على كل كتب الفن لما قلت لكم بالامس انه لا يقال بان من العلم ما لا بد ان تمر على كتب الفن كلها لا اظن ان عاقلا يقول بذلك البتة لان كتب الاصول مثلا اصول الفقه منها ما هو مطول ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو مختصر طالب العلم اذا اخذ شيئا مما يتعلق بالمختصر وضبطه حينئذ انتقل الى ما هو اوسع منه الى ما هو اوسع منه فاذا كان كذلك فعشرات بل مئات الكتب المتعلقه بالمختصره هذه كيف يستوعبها طالب العلم ولو نظمت فيما يتعلق به شرح الورقات مثلا تجد عشرات المصنفات عليه وتجد كذلك مثلها من من الحواشي هل انت ملزم او لا انا اقول ملزم هل انت مرغب في ان تنظر في جميع هذه الشروحات الجواب ولا وانما يختار منها ما اشتهر عند اهل العلم انه اضبط للمتن وكذلك هو امكن في العلم من من غير قد يختار حاشيه او حاشيته وما عدا ذلك فيعرض عنه طالب العلم ليس زهدا فيه وانما حرصا على الوقت العمر هذا قليل والعلم كثير ولابد ان تكون ثم موااسنه بين الامرين وقل ذلك في اصول الفقه وقل ذلك في شروحات الاحاديث صحيح البخاري لو عدته شروحاته هل من المعقول ان يقول قائل لابد ان ينظر في شرح العين وكذلك ما يتعلق بفتح الباري وغيرها من الكتب التي شرحت البخاري الجواب لا وانما يختار الاصل الذي اعتمده اهل العلم و اثنوا عليه وهو الفتح ثم اذا مر به مساله لم يشبعها الحافظ او احتاج طالب العلم ان ينظر اليه اوسح رجع الى نفس الموضع في ذلك الشرح الاخر واما انه يعتني بجرد جميع الشروحات هذه لا اظن احد من اهل العلم يقول به البتة وانما الشروحات مكرره بعضهم ياخذ من من بعض ولذلك قال هنا على اكثر كتب الفن او المشهوره منها بحثا ومراجعه ومطالعه اشتغل بالتصنيف اذ نحتاج الى الى التصنيف كما ذكرناه سابقا فيما يتعلق ب اداب المعلم وبالنظر في مذاهب العلماء سالك الطريق الانصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في ادب العالم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هناك اسئله ليس هناك اسئله ما شاء الله عندئذ احضر في مجلس لاحد المشايخ ممن تصدروا للتعليم وقد خضعت به بادئ الامر وهذا الشيخ يدرس العقيده ويكثر من اراد الاخطاء فكيف يصنع معك على كل حال يخطئ اولا انت قبل ان تستطيع ان تحكم عليه وانما الواجب عليك ان تسال عنه قبل قبل الحضور لانك قد تكون انت المخطئ ليس هو وثانيا اذا ظهر بالفعل انه يخطئ فهذا في باب المعتق لا يجوز الجلوس عنده بالتا هل يلزم من الطالب ان يحفظ العمدة والبلوغ والمنتقى والمحرر حتى ينتقل الصحيحين ام يستطيع ان يحفظ متننا او متنيل وينتقل الى الصحيح ولزاكم لا خيرا وهي الاولى لطالب العلم اذا نظر الى هذه الكتب الكبار الصحيحين وغيرها فإنما ينظر إليها بنظرة متعقلة يعني لا تأخذه العاطفة إلى أن يلج مباشرة لأنه ثم نزعى الآن سمى بب الحديث والسماع وغيره فأوجد لنا طلاب علم ليس لهم من العلم نصيب إلا أنه يحفظ مختصرات للصحيحين وما زاد عليهم وهذا ليس هو العلم كما قرر وكما بينا فيما سبق لكن الذي هو احوذ اليه طالب العلم ما يتعلق باحاديث العقيده وكذلك احاديث الاحكام اما حديث العقيده فتجدها فيما يتعلق بالمختصرات المتعلقه ببيان معتقد اهل السنه والجماعه اما بذات المختصر او اما بشروحاته ولذلك من اجمع ما صنف عند المتاخرين فيما يجمع عشرات الاحاديث المتعلقه بباب واحد فقط معارج القبول للشيخ حزم حكيمي رحمه الله تعالى فلو اعتنى طالب العلم بمعارج القبول ما فيه من احاديث وحفظ ولخص الى اخره قد كفاه في هذا الباب ناهيك عما لو حفظت كتاب التوحيد وما قاله الشيخ الاسلام محمد الوهاب ناهيك عما لو حفظت الواسطيه للشيخ الاسلام ونظمت فيه شروحاتها او بعضها وما ذكر فيها من من الاحاديث هذا يغنيك ابتداء في باب المعتقد اما فيما يتعلق باحاديث الاحكام فالنظر فيه يكون اولا حفظ عمد الاحكام ثم ينتقل الى بلوغ المرام ولك ان تحفظ الكتابين كاملين ولك ان عجست او نحو ذلك ان تحفظ ما زاد من البلوغ على على العمدة واذا خرجت كذلك بعد ان تحفظ البلوغ مثلا وانتقلتا الى المنطقه تحفظ ما زاد وعمل الكتاب من اوله الى اخره ولم لا يحتاج طالب العلم ان يقف معه الا اللهم اذا اوتي حظا بحيث انه لا ياخذ منه وقتا طويلا هذا له حكمه الخاص واما اذا اراد ان يحفظ وان يكرر ولابد ان يردد السطر والسطرين 100 مره او 200 هن يحتاج الى الى وقت وانما يحفظ الاكمل وأهل العلم قد اعتنوا بهذه المتون شرحا وتعليقا وتستسهيلا ومعرفة ما يتعلق بها من قواعد وأصول فأنت تجد عمدة الأحكام وما خدمه به ابن الدقيق العين وحاشرة الصلعان قد لا تجد في غيره هذين الكتابين أين ما حرر به؟ الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وكذلك الصنعاني في مسائل عديده لا تجدها الا في هذا الموضع فالعنايه بحفظ هذا الكتاب مع ما يتعلق به من شرح وخاصه الاحكام لابن دقيق هذا يغنيك عن كثير من مسائل التي تكون مشتته ايهما اوسع مسائل الزاد المستقنعه من رساله ابن ابي زيد انا ما قارنت بينهما لكن بادئ الراي ان صاحبنا اوسع من هو الزاد هل يحصل لطالب يسمع لشرح عمدته الاحكام على شيخ يذكر مسائل الخلاف ويرجح بينهما وهو ما زال لم يدرس الفقه ولم يدرس هذا المستقنع بعد اولا ليست العنه في ذكر الخلاف ذكر الخلاف اذا كان المعلم يرجح حينئذ انتهت المشكله لكن الاشكال فيما لو كان يرسل الخلاف ولا يرجح هذا هنا يبقى يبقى الاشكال لكن الإشكال عندك بارك الله فيك أنك قدمت عمدة الأحكام على متن فقهي وهذا ليس بجيد لطالب العلم البتة وأن تجرب إذا حفظت بابا كاملا من متن فقهي ستكون مرتبة الذهن لأن العلوم مرتبة تحفظ أول ما يتعلق باب المياه ثم باب الآنيه ثم باب السنجاة ثم باب السواكي الأخرين كل باب له ابتداء وانتهاء إلى آخرين وحينئذ تنظر في كل مسألة على حدة مرحلة وا قد تدرك من احاديث الاحكام اذا كانت عندك همة بان تجعل لكل مساله تاخذ حديثها من العمدة او من البلوغ او مما يذكره الشراح هنقدر تحفظ المساله وتحفظ دليلها اما اذا جيت بالعكس هنجد الحديث قد يذكر مختصرا بالمعنى وقد يذكر مطولا ثم تاتيك في اوله فائدة تتعلق بالصلاة واخرى تتعلق بالصيد عيناذ ياتيك يشتت بين البابين هذا في اول الفقه وهذا في اخره عندما يبقى الطالب فيه اشكالات او في اوساطه هل يجوز ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم اخطا لفظا كما في سوره عبس لا نقول اخطا وانما يقال قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خلاف الاولى وياتي التوجيه من من السماء احنا بالطلب هذا رد النقوي وضعيا هل يجوز الاتكاء على الحائط في حضره الشيخ عند حصول مشقه او يجوز قطعا ليس حرام لكن اذا ترهم ماذا ها من الادب فقط وهذه الامور يا إذا, اذا فيه مشقه خاصه في الدورات هذه لا باس امر واسع الا كل قول في القران دون ان يكون اهلا للنظر والترجيح بين اقوال المفسرين هذا لا يجوز الا لعالم ولا بد ان نكون مليا من لسان العرب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم على ابن رحم الله تعالى